ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يوم اذل للمكذبين الم نجعل الارض كفاتا احيا اموات واجعلنا فيها رواسيا شامخات واسقيناكم ماء انفرتا وَإلُ يَومَائِذِ للِمُكَذذبِ إطَلقُ إلَ م قُُم بيتُكَذبون إ طَلِقُ إ غِلّذ سَلَ فيِ شُعابَ ل وَللِ وَل يُغْنِي مِنَ الهَبَ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 ما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين وإلو يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وإلو يومئذ للمكذبين وإذا قِيلَ لهم اركعوا لا يركعون